Tomorrow I can borrow عليه احد. يقول ان لست ماثل وذاك. ايحبق ان يقول أن أجلما يا رب الوحيد. لقد خلقنا الإنسان فيك الغفر أي أحسب أن عليه أحد أي أحسب أن عليه أحد يقول أن لست ماذا الوذا أيحفظ I um